بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع يتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماسين